لزنب كربله وصل الزينب كربله ابو فاضل كافل لها وي ماري محملها وصل الزينب كربله فاضل كافل لها محملها نا جت العاطله يبرار الباس والحورى بالهداج وهل الغير الحراس رفع علم <مترجم> فاضل اليمنا فوق الراس رفع علم فاضل بيمنا فوق الراس لو رادت اي مطلب صاحت وينك عباس يوصل راعي المرجلة يوصل راعي المرجلة ويلبي مطلبها ويلبي مطلبها يوصل وهو فاضل كافلها ويباري محملها وهو فاضل كافلها ويباري محملها وصلت رافع الرأس لكن نار مت وقده نادت خوها العباس ياد خريب الشدة قلبي خويا مرتب حادي المقام حتشدى قربي خويا مرتاب حادي المقام حتشدى قلب اليمه يردنا ويالديره تجدا قالها بتعاقد الولا قالها بتعاقد الولا كفي يا اختي في الها كفي يا اختي في <تصفيق> وصلتانا بكربلان وففاض لكافلها ويباري محملها, محملها, محملها وففاض لكافلها ويباري محملها في الزاعل صد عينا ما أعظم هالنظرات لجل چ لقلب الكون اقسم لك بالزهره تنقلب هالغبره من درباتي حمرا تنقلب من درباتي حمرا مادام انا موجود لك خافين يا الحرام لا ما تشوفين البلا كل معضي ليحلها كل معضي ليحلها وصلت سنة بكربلة وصلت سنة اب كرمنا لعبلكا وناي محملها ابو فاضل كافلنا كافلنا ناري محملها متقدم الهدج والحراب واجلها يمدللات حدار ابو فاضل لكفالة بروقبتي ومن عباس كافل ها لكفالة بروقبتي ومن عباس كافل ها ما تدري تدريني حتى الروح ابذلها شايف بكفي لحملها شايف والراية لحملها والراية لحملها كربلا وسنبل زينب كربلا ووفاضلكا فنه ويماري محمد لا ووفاضلكا فنه ويماري محمد لا عما هذا عاشور وهادي قوم الذل خيّرنا الداعبة لبّلّة والسلّة خيّرنا الداعبة لبّلّة والسلّة واحنا عند الوثبة ما يظن في غمدة أنا ساقي العايلة أنا ساقي العايلة بغيرتي أشملها بغيرتي اشملہ کرمته اوس مت زمانہ کرمته ابو فاضل کافر وی باری محملہ ابو فاضل کافر ہے وی